ذلك أدناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا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 سائين فإن كن نساء فوق صمتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها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 فإن كان له إخوة فلأمه الصدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصح ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فَإِن كَانَ لَهُمْ ولد فلكم الربع مما تركن، كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ النِّصْفُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ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 وَالَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ اِن شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَالذَانِيَةَ اتِيَاهَ نِها مِنْكُمْ فَاعْزُلُوهُنَّ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 أبجاهلة ثم يتوبون من قريبا فأولئك, قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ آتَاهُ الذَّكَرَ وَعِفَّةً مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنْفَذُونَ حلمانك حآباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا فَرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ أَخٍ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي حَمَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَحَمْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ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 تَغُبُّ بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ فَمَنِ بِهِ مِنْهُمْنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع من كم طوﻻً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت, فمما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بعضكم من بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوا مَا طَابَ بالمعروف محصنات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 والله يريد ان يثوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق قلبا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 للرجال نصيب من مكتسب وللنساء نصيب من مكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل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 الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ي يَقُولُونَ أَمْ وَعَلَهُمْ رِئَاءَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ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 يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا الرَّسُولَ لَوْ تُصَوَّبُ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَقْبَلُونَ قَوْلَهُ حَدِيثًا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 كُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا نَاءَةً فَتَيَةً مُّسْعِدًا فَلَمْ تَجِدُوا نَاءَةً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 وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَشَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُ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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي من يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب وَكَفَى بِهِ اسْمُ مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا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 فَقَدْ آتَيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُ مُلْكَاً عَظِيماً فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صد عنه وَكَفَى بِجَهَنَّمَ مَسْئِرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليثوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثُمَّ جَاءُوا كَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا تِلَٰٓئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِرْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْا أَنْتَوْا هم اذ ظلموا انفسهم جاءك الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحيم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 ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أب اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَا هَادِينَ نَحْمُ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَا فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَلَا أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي يَا ليتني كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فليقاتل في سبيل الله الذين يَشْرُونَ الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما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 وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا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 ومل الموت ولو كنتم في بروج مشيداء وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا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 وَكَفَأَبِ اللَّهِ شَهِيداً مَنْ يُطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً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 فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفأ بالله وكيلا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ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 وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كفل مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَا كُلَّ شَيْءٍ مُقِيتَا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 لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصلق من الله حديثا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 وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم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 يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنه أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مؤمنه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه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 متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا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 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما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 الذين توفاهم الملائكه ظالمين أنفسهم قالوا في ما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض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 وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنَ بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَتَغْفِلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ التَّوَّاحِدِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن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 فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمئنتم فاقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تَكُنُّ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراىك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن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 يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.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 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أي يضلوك وما يضلون وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرنك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما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 ولا أضل أنهم ولا أمّن ينهم وَلَآمُرَنَّهُمْ أمرا أنهم فلا يبتكون آذان الأعام ولا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 أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانئكم ولا أمانئ أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا.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 ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم واتبع ملة إبراهيم حنيفا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 قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَامٌّ نِسَاءٌ إِلَّا الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَوْكِحُوهُنَّ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا وَأَن لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح والصلح خير وأحضري الأنفس الشح وإن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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالعدل شهداء لله ولو على انفسكم شهداء لله ولو على أو الوالدين والأقربين إن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلُّوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا إِلَٰهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ازْدَادُوا كُفْرًا فَمَצَادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جحنم جميعا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحضر عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما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 اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلَ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخرنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ونساقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقتلهم الأنبياء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 وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ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 وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم ان الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا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 وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سنؤتيهم أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا وإليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق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 قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تقليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون، وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً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 فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله به فسيدخلهم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 إِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِشْفُ مَا تَرَكٌ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ وإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين